وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار قيشتنا إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز عندهم الأمران أفراد سدو سيوشوارش ان لم تقتلن بهن مل حرفيا يعني بس اخوات ان من بوك ان اخوات من بوك لو كل درس فيها شو بس منك فلان ماي ان لم تقتلن بهن مل يعني شيء يعني فينصبن المبتدا ويرفعن الخبر ان لم تقتلن بهن مل حرفيا يعني او اشعني كبس منك بو ان اخوات ان تواوا جاديا إيش أكن؟ بما برجع ب بمرجع معنيه سريان ماي حرفية نجم ماي موصولة. فوتي ماي حرفية بيبزن ماي اسمية يعني ماي موصولة قيديني ونقول إن ما أقل معك ماي موصولة أبو أو أو أبيتها اسمه إن خوي. بس حرفية تنهى حرفية كا. حشوت سر إن بيتر كافا. كاف يعني مانعة هذا مثل نحو علينا كاف ف ومكفوفه كاف ومكفوفة يعني كاف في فو مكفوفه كاف فيفه جرام كده كاف يعني مانعة يعني ما يكدت منع ان اخواتي ان اكات لشيء لعمل ونمنا إنما المؤمنون اخوه إن حقا اوايا شو اسمك؟ كذا بكذ، نص المؤمنون مرفوعة على رفع الواو لأنهم جمع سالم. إخو خبر، بفذا خبرك وخياتي إنهيج إشي كناك دوا. إنما إنما كافه مكفوفة. طالع هرواء كافه ومكفوفة. كم يعني كافية؟ ماك تمنع إنا عن العمل أي إنها مكفوفة يعني مكفوفة ممنوعة عن العمل. بيا أما مايحرفية كت السر إنه أخواته إنا أو كاتا إجناك نحو إنما الله إله واحد إنما إن إيش نكدوا الله مرفوعة لفظ الجلال مرفوعة إله خبر واحد صفة هم ادوات هموا أخواتي همان إن همان حكميا هي إلا ليتنبي ليتا فيجوز عندهم الأمران يعني فيجوز الأمران أتواني مكفوف بيت أتواني ايش شبكان ليتا شارحة فرمي إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن به النماء الحرفية ما يحرفيه بيونلكي فإن اقترنت فان اقترنت بهن بطل عملهن اجت في والكاء كانت وصح دخولهن على الجمله الفعليه عندوي او كما تشوري دروس تبشي تسري فعلي فسر اصل قولتي اصل او انب تش قل انما يوحى الي انما إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ واحد. تما شاء انما يُوحَى إنَّا شو تسر يوحى كفعلة لذا برد ما يعني في الجلس أو كما بجل تسرين إننا شو تسر فعلة بس كما بجل تسرين أجل تسر فعلش وقال تعالى كانما يساقون كانما ما شو تسر كأن لبر اخواتي أخواتي إننا ما شو أن ما شو تسلي, ما شو تسلي فعلش يساقون إلى الموت وقال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون ولكن ما يقضى فسوف يكون فوالله فاك عطفا والله قسم فارقتكم قاليا يعني ما فارقتكم مبغضا قلا يعني ابغضا ما ودعك ربك وما قلا ما معنى قلا يعني ما ودعك ربك وما قلا يعني وما أبغضك يعني لا, لا رقي لتنيا فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ولكن ما يقضى فسوف يكون او كخفا تقديري كذا بيت قضائي كذبت بيت هديت الجو لصلاه نيه يعني اشتغل العين منونيه او والله ما من به لكنها قضاء الله الذي لا مرد له وقال الاخر اعد نظرا يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك لكنا لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة أعد نظرا يا عبد قيس أمشي عليك هجوقات با شخصي كبناوي عبد عبد قيس يا عبد قيس لبر منادات وتمنصوب يا عبد قيس الله دوبرته مشاكل و باشتما مشاكل ولا علّ ما شاهدك ليه لعل ما اضاءت لك النار الحمار المقيدة بشكو او اغريكه ايشكات جاء كاتشي خيله جاتي قلوب وشراو همشتك اغريكه على دوبارثه مع شكرا بشكو او دولا خدتان او كربسلاوي باش ببيني لعل ما اضاءت لك النار الحمار المقيدة يعني بووي يتهكم بعبد القيس ويندد به ويهجوه افحش هجاء وارذله أقبح اذ يرميه باتيان الحمر ويستثنى منها ليت. بل ملأ أدواتي لم لأخواتي إن. كم مستثنية ليت. فإنها تكون باقية معنا على اختصاصها بالجملة الاسمية. فلا يقال ليت ما قام الزيد. ناشت السرشي فعلي. فلذلك أبقى عملها. وأجاز فيها الإهمال حملا على أخواتها. وأجاز فيها الإهمال على حمل على أخواتي يعني أشكرية إيشي جناكات بالله ناكش تسر فعلي بوي جائز الأمرين أتواني إهماليكي اتواني إعماليكي بالله من لبر أوي ناكش تسر ناكش تسر او كاتة. أو كاتا تيان كدوا أو كاتا هشتيا تولى سر أوي كعمل كات وجايزي شاب بناء أن دسر أوي هر لأخواتي إنيا نظركان هميا وايا بسرده امش اهمال ببت امش اهمال بكريت وايجنكات ابنيت وقدروي بالوجهين قول الشاعر قالت الا ليتما هذا الحمام الا ليتما هذا الحمام بهذه روايتك الى حمامتنا او نصفه فقدي قالت ألا ليتا ما ما حرفية هذا اسمي اسم اسمي ليتا اسم الشعر مبني على السكون في محل نصب اسم إنه الحمام بدل بدل منصوبة بدل منصوب منصوبة أقرب حمامة بخلينة أقرب الحمام بخلينة ومبتدأ بو ما كافو مكفوفي لغال ليتيا ايشي ناكدو بهدو رواياتك وقالت قالت ألا ليتم هذا الحمام لنا لنا جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف في محل رفع تيا خبر ليتيا ألا ليتم هذا الحمام لنا اقل باواب يخلينو خبري شيء ليت أجرب حمام مش في المانا ولا ناجر مجرى خبري مبتذكي. ألا ليت خزجية أم كوتر؟ كسي كك كوتري هي خزجية أم كوتريش لجل كوتري كاني يعني إلى أو نصفه. او نصفه فقدي او نصفه يعني اما ين نيوي اما وكلا بيتك ام دوا لشرحاكي ليت ليتل هما ماليا الى هما او هاي سكت او نصفه قديه قديه يا سكت جاري كتير تم الحمام مية يعني أمام بواية الصدق قفاتب صدانك قفاتب فقدي فقدي فقديه ينفقد قد اسم فعل معناه يكفي أو اسم بمعنى كاف أو اسم بمعنى كاف يعني إلى حمامتنا أو نصفه فقد يعني فكاف فكاف تنهى قدك ما فأك أطفى فأك أطفى يعني أو قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفه فهو كاف أو كاتشيا يا فكاف أو كاتش أجر أمشمن بوي صدك القبات الشاهد ألا ليتما هذا الحمام هذا الحمام بهدوش بنصب بإهمال بوا بإعمال روية برفع الحمام ونصبه وقول ما الحرفية رنا وما نن ما الحرفية حد لا بداية ولا متناك احتراز عن ما الاسمية بقايك أبو ما اسمي فإنها لا تبطل عملها ما اسمي عملي انو اخواتي ان ابطال ناكت وذلك كقوله تعالى انما صنعوا كيد ساحر انما يعني ان الذي ماك اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم ان جملي فعلي انما صنعوا كيد ساحر دوي أوي تيد دانا دانا إعرابي صلي موصولة والعائد محذوف يعني إنما صنعوه يعني إن الذي صنعوه تاستو اسمي إندباز كدو كيد ساحر خبر إن فكو خوي إعرابي فما هنا اسم بمعنى الذي وهو في موضع نصب إن وصنعوا صلة دوي أوي إعرابي كيتبقوا فعلوا فاعل كي ألي الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب عائده كاش محذوفة ما بس شيئا إنما يعني إن الذي صنعوه وكباسي حد في عائد من كيل كيلو ساحر أوي كديانا شيئا كيد ساحرة الخبر كيد ساحر كيدو خبره هو مضاف ساحر مضاف ليه والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر كابو أظيوت ماي حرفية اجر ماي اسميهات وإبطالي عملي النو خواتي إننا ومثال الموصولة إنما عندك حسن يعني ان الذي عندك حسن ان الذي عندك حسن يعني ما كان اسم ان عندك ظرف شبه جمله صليم موصوله لا محل لها من الاعراب حسن خبر ومثال المصدريه تماشاك إنما فعلت حسن إنما فعلت حسن يعني أكرت شي بيت موصولش بيت ما موصولش بيت اكري ما مصدريش بيت جاء أقر بو يان اسميه يبو أو كاتل تقدير أقر اسم بو قيدناك بموصول بيان مصدري بيت نابتك كاف ومكفوفة بون منا من إنما فعلت حسن يعني إن فعل لك حسن إن فعل لك مع ما مع مدخولها أو مع ما دخلت عليها أبيت شيء في تأويل مصدر س فعلت حسنون يعني إن فعلك حسن حسنون كأقربوه إن فعل لك أو كاتفعل لك شيء اسم إن حسنون أبيت خبر ما بستي أوي يا ابن هشام يعني معك ابي حرفي بماحو حرفي أبيتها كفو مكففه ايش قال لك او جوابك هي. يعني لا قوس ومثال هاو مثال الموصول موصولتي يعني ابي تيانبي واني حتى كوها تاخا اكدان اما بو اما هي ابن هشام خويتي دزنسي هي نسخه هتوها مثل آماده شکست ناو قصی ابن شامو که یه مثالی که من بودیم که زور لائق نیه لوشونه هبید لودان ناو تو اگه حالی کردی آو حال گذا کشک حلب کائن المكسورة مخففه کائن المكسور کائن المكسورة مخففه معنا اینه ما بسته کیه کائن المكسورة مخففه دين سر أويك إنا بشدة أن وهروها باقي أدوات هل لك جاد شيء أكريت تخفيفك لي تشديد كاني تخفيفك لي أكدو أي تخفيف أي إيش أكايان إيش ناك معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما في إن المكسورة إذا خففت كذلك يجوز في إن المكسورة إذا خففت شون جائز بو لي تماما إيش بكرة دعوى كمان شو صدي إعمالو إعمالو إهمالي هادي أتوني إيش يبكي أتوني إيش فينكي فيت إعمالو إهمال إن أجر لا إن دليل بكيت وبي كيت إن أتوني إعمالك أتوني إهمالك يعني إن المخفف من الثقيل إن إني شرطيا إن المخفف من الثقيل هو إعمالك يحمل اي شيء إشي, إشي كقولك ان يحمل إشي شي يمكنه ان إن اي شيء إن ان يحمل وإن شيء يمكنه تماشاك إن اي شيء يمكنه ان يحمل لا يمكنك ان تتحدث الى المزهل والتحديد من المزهل من الثقيلة والتحديد من المزهل والتحديد من المزهل والتحديد من المزهل والتحديد من المزهل والتحديد من والارجح الاهمال عكس ليتا لليتا ارجح ويا اعمال بد بلام لا اني مخففة من الثقيله ارجح ويا اهمال بايش ايش قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل كل نفس إن كل نفس كل سلك مرفوعة عمل في الندر لما أم لما يب بمعنى إلا يعني اللي رأى لما أداتي استثناء يعني إن كل نفس إلا عليها حافظ جملة كتشونا ان حرف توكيده مهمله يا مهمل كل نفس كل نفس كل مبتدا مرفوع وهو مضاف نفس المضاف اليه لما اداه استثناء بمعنى الا ملغات هيك عملينا كذا عليها عليها حافظ كل نفس عليها حافظ عليها جار ومجرور أبيت خبرتي خبرتي كل كل نفس عليها حافظ تما شاء منصوب من نين جملك بويا إن إن كدوة وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل جَمِيعٌ جميع لدينا بِمَعْنَى بمعنى الا جَالِكِ جالكي تلالت شيك و ايش نكد و اي الله تعالى وَإِنَّ ان كل و ان كل كلا يخوما وإن ربك أعمالهم قرأ الحرميان المكي والمدني الإمام المكي هما ابن كثير الإمام المكي ونافع الإمام المدني قرأ الحرميان وأبو بكر يعني شعبة ابن عياش أحد راويي عاصم رحمهم الله جميعا أمسي كسام شون خلال جانتها بالتخفيف والاعمال وإن <تصفيق> نك ان شون أوان بتشديد خلني النوى من غير تخفيف وإن كلا أما نبتشيه خلني النوى وإن كلا تخفيف في كان هذي إشكات فبس ما الأويه يجوز الاعمال والاهمال والأرجح الاهمال وإن كلا لما كابو اني مكسورة أني مكسورك أن مخففة وكل لي توايا ليت معفن يجوز فيه الإهمال والإعمال والإهمال أرجح. أمنية شو أمنية؟ بلي. هميا. هل مبافي؟ فأما لكن المخففه من الثقيلة مخففة فتهمل لكن أجد تخفيف لا تهمل عمله ليسيني وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية كهر إهمالت كد أو كاتا ترتايبت نابية بالجملة اسمي يعني اسميه يعني أجد تسر اسمية أجد تسر فعلية وي أجر تجديد كل أشو سر شيء كابو أجر بيني فعلا قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ولكن بالسكون ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى لكن بسكون اللهم نبغى التقاء ساكنين شو لكن يرى في العلم منهم والمؤمنون يعني فدخلت على الجملتين الاسميه والفعليه كابو لكن اجت اخفت كيد ايجناك ايجناكا شو سر اسم اسمك انا اسمي خوي فمفتداء من الثروه اسمي لكنه شو اثر فعليش او اعرابي فعلي بيدي اسمه خبار مفتداء خبار نامين يابو ليه اسم نبتة اسمي جي نبتة اسمي لكن واما ان ين ان اقا تخفيفت كد فتعمل واما ان المفتوحة فانها اذا خففت ما بس يا وأما أن تعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشان وكون خبرها جملة مفصولة إن بدئت بفعل متصرف غير دعاء بقد بقد أو حرف تنفيس أو نفي أو لو الامتناعيه لتسر أن كعملك وواجبش في, في غير الضرورة ويجب في غير الضرورة حذف اسمها يعني كاتك كابيت مخففة من الثقيلة يجب حذف اسمها ابي اسمك محذوف بيت محذو محذوف بيت وتقديركش ضميرك فيوتي ضمير الشأن الحال ضمير الشأن ولكن الحال الشأن والحال والحال يجعل على هو الضروري الذي يجعل هذا هو كابو الذي يجعل هذا العملك وواجبها اسمك يجعل حذف كيد الضروري الذي ضمير الشأن هو في الذي يجعل هذا هو الضروري الذي يجعل هذا هو الضروري الذي يجعل هذا وكون خبرها جملة يعني يجب كون خبرها جملة مفصولة أبيت شيش بيت خبركي جملة بيت إن بدأت بفعل متصرف إلى آخر أو شرطاني شرطاني شرح عنده أنا كده وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمار حروف خوي اويه تخفيف نكرابي شكل لكن يجب في اسمها ثلاثه امور لاسمك لا يا سي الشرطه ان يكون ضميرا لا ظاهرا أبي الضمير باسمك الظاهر نبي ان يكون بمعنى الشان ضميرك بمعنى الشان بيت بمعنى الحال وان يكون محذوفا ابي بيت محذوف بيت بون منا استن ان الحمد لله رب العالمين ان يقوى يا لله يعني أن الحاله والشأن الحمد لله رب العالمين اهه ابصي لضمير الشأن اواه كوز 7 لا اسمك يا ب ب بي. ضمير بيت ظاهر نبث وبمعنى الشأن بيت ومحذوفش بناولا لكلام ذكريكي في الاختيار أما في الضرورة درست ذكريكي ويجب في خبرها <تصفيق> أن يكون جملة لا مفردة خبركي شي بيت جملة بيت فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد او فعلوها متصرف وهو دعاء لم تحتج الى فاصل يفصلها من ان دينا سري دعنا دعنا باس يجب في خبرها ان يكون جملة جملة شبيه اسمي بيت يان شبيه بيت فعلي بيت اقر اسمي بو أو يك. يان فعلي بو فعلك جامد بو او فعلوها متصرف ين متصرفش بيت يعني جامد نبات بلون لدعاء بيت او كاتب يوسف بفاصل يك نعك نيوان تشيكي خبركي لقل لقل ان يوسف بفصل نعك اب نيوان ينوى لين السر مثالك يعني مثال الاسميه قوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين تقديره أنه ين أنه باعتبار الأصل باش تربو بيتا أنه بوي بزانين شي كدوى أجر أنه بكير شمانيه بس أنه أجر تقديري كين أوايا أنه الحمد لله أي الأمر والشأن يعني الحال والشأن فخففت أنه و حذف اسمها ووليتها الجملة الاسميه بلا فاصل جمليك اسمي هاتوا لن يوان ان لقل خبرك يا تشنهات و فاصليه النيا لن يوان خبرك بس خبرك يا تمشي أنه هو اسمك اسمي انا ضمير محذوفة بمعنى الشأن باشا هم وهاي خبرك الحمد لله كجملة كسر بخوي من مبتدئ وخبر أبيت كي في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيلة فعصي جني لبركي لبروا إسميه ومثال الفعلية بلام أجر جملة يعني خبرك أجر فعل برد جملة فعلية برد أو كاتيكي ندو بالشا جامد يعني جامدني أجر جامد بو في اسمان بينيا وكو مثالك هاتوا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى عسى جمليه فعلية أبيت تشيف في محل رفع خبر أن المخفف من الثاخلة ما دام جامد عسى في اسمان بفاصلني نيوان أن عسا. وأن ليس للانسان الا ما سعى. يعني وانه ليس للانسان الا ما سعى. والتقدير وانه عسى وانه ليس ومثال التي فعلها متصرف ما لم اجر جملك جمليك بو فعلي بو فعلك متصرف بو يعني جامد نبو مشتقاتها بو ماضي مضارع أمر وبس اوقات و متصرف هو دعاء و متصرف و هو دعاء هاتبو هر مثال و هر مثال و هو وهو دعاء ومثال مثال فعلها متصرف وهو دعاء قوله تعالى و هو غضب الله هو أن أن كدوا أو أن او غضب الله عليه صحيح اما صحيحني ابي والخامسة أن غضب الله عليها تمام شكن اما اسابي اللي واقعك ابرين يالا ساقرا ابرك حكايه او رسميكين يعني يا إن سألأو قرأ أبرن كأسلم مصحفاً ما نهى له مصحفاً ما نشيه والخامسة أن غضب الله أن غضب الله عليه له مصحفاً ما نوهي وأجر لسأأبرن كباسي أكاد أبيبرن والخامسة أن غضب الله أن غضب الله هوش ما بس أوي يتدس كأدي صورك كان يان ذكريه كان اموقو اياته كان مصحف نادر كده كده ما نعنيه اتو مصور تعامل غلطان كان بنونسن والخامسه ان غضب الله غضب الله عليها چونك اخوي كسر ضاد الله مرفوع لفظ جلالة. أنك بكنا أن والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من خفف أن أقل أنبأ أنخلت وكسر الضهد او أو وين كوينخلت وكقرأي نافعة إمام المدينة النبوية لا المنورة هي منورة لكن لا تسمى منورة اما اجر فعلي بو فعلكا متصرف بو دعاء بو متصرف بو دعاء بو اما اجر لباسي لعانهاتوا جنو بياو اجر بياو كبيني جنكي زناي كدوا بالام الشاهديني خوي بينيو يتي ادعاء كاكا جنك زناي كدوا او اجي ادعاء كاين كدوا ابيتشبكن لانه يجب ان يكون لك ان يكون لك ان والخامسة لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان بيت لك ان يكون لك ان يكون لك أو كاث وجب أن يكون مفصولا من أن بواحد من أربعة أبي خبرك مفصول بلا أن بأداتك لم تشعر أداتك فاسيانك وهي قد ونعلم أن قد صدقتنا أن جارك أزانين مخففة من الثقيلين ناصبا بو لابدو علم رشده وكباس بانكت مخفف من الثقلاء يعني ونعلم أنه يعني ان الشأن يا ان الحاله قد صدقتنا قد صدقتنا جمليكي فعليها توفع لك متصرفه ودعاء اشني وهرها ليعلم ان قد ابلغو ان قد ابلغو وحرف التنفيس تنفيس هو يكا تنفيذ بدأي علم علما أن سيكون منكم سيكونوا أجل بلاي يكون زمني فعلك اكري حال بأكريح مستقبل به أقل بلاي سيكون زمني حالك تنفيذ دا قولت كده ودريجة كده بو زمني شي مستقبل يعني نفس الدابة شي نفس دابة زمني فعلك أو تنفيذ بس سوف اشكر علم ان سيكون يا ان الحال يا ان الشان سيكون منكم وحرف النفي افلا يرون ان لا شاهدك ان لا يرجع لا ان لا يرجع يعني افلا يرون ان الحال لا يرجع إليهم قولا يعني تبع عشان نابين أو بيرك أو فلسطين حرق سياج ناقة حرق شتى حرق سياج سياج ناقة بوشيف فلسطين أ فلا أن لا يرجع إليهم قولا ولو <تصفيق> لا يشبكوا تنيوان خبروا أنوا حروى وألا يستقاموا يعني وأن وأن الحال لو استقاموا ضمير الشأن والحال وأن لو استقاموا أن إدغام كده وأن لو لو فاصل للنيوان أن لقى الخبر وربما جاء في الشعر بغير فصل عند ولا هاتو الشعر فاصلني فاصلنا هاتو كقول الشاعر طبعا ايضا الشعر درستا بو الشاعر شنك وزنكي بو درنا شي بو رقناك بي حاندي جاد خصوره تقصيري عن كدو بو يا ضروري الشعرية و ضرورات الشعريش بو اخوي مبحثي كي قولي للشعر و كان دين كتابي لسر نسلاوه كاما ضروري و كاما ضروري و كاما ضروري الشاعر اتوانيت شي بكات الضرور شن اتوانيت كقول الشاعري علموا أن يؤملون علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألو بأعظم سؤل. بسكم الخاكيا ككرم وجودا هيا ممدوح. خلق رجاي بيان هيا ك كرم عطائي خوان برجن بسليان أوشتين بيان. الله زانيانك خلقه ويبقى وان هيا. اوان بيش اوك خلق داوكات جادو كرمي خيان الرجان بس الخلق علمو أن شاهدك يا ساكنة يعني علمو ان الحال يؤملون اوان زانيا كخلق اوان هيا ابني جملة فعليهات ويؤملون جملة فعليه وثمان اقر فعليات متصرف بو ابي فاصل بيت مثلا علمو أن قد يؤملون أبوي ببواي بو فاصل إله فصل شر فصلك بس مك أبيني فصليش نهت أن لجل يأملونه علم أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. أو يجورترين دعوان لبكرة خيان ها. قبل أن يسألو يسألو ترى يعني هم عربي فعل مضارع مبني للمجهول منصوب أن وعلامة النصب يسألو شيء يا هلا بيناخد فعل مضارع مبني مجهول منصوب بان يسالوا تمام هل مطلعيه خيرن وربما جاء اسم ان في ضروره الشعر مصرحا به غير ضمير الشان عندي جاء اسم ان لضروري شعرية ديت محذوف نية وضمير شأن شنية يعني نك أن الحالة أن الشأن نعم يعني بو خطابة توب منه أو بو الشيواء فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة أكرر لو حالتيك لضروري شعرية اسمك ظاهر بمصرح به بو أو كات جملك أكرر مفرد بيت وأكرر شي جملة شبه وقد اجتمعتا في قوله قولي ام شاعر يا كوبوتوا يعني هم خبرك مفرد به وهم خبرك جملة به واسمك محذوف نبه بأنك ربيع وغيث مريع يعني مريع رسمي كده وأنك هناك تكون الثماله وأنك بأنك يعني بسبب أنك ربيع مدح يكت تمدحه بأنه جواد كريم وبأنه يعطي المحروم ويغيث الملهوف وإلى آخره على شيء فهو يأويك تو أوهيت تشي أكيد أنك ربيع يعني أنك ربيع تبهالد بخلك كنايلتي شن بحر دولة مندب برعانك يوب بخيراتي وب بأنك ربيع يعني دسد ناء نوخياني ودسد بقري وغيث يعني مطر مريع يعني خصيب برانك خصب بيت برلا أو بركة أو سانة بيت بأنك ربيع وغيث مريع إسا كافك اسمي أنك مصرح به هي هاتو هات هو محذوف ضمير الشأن جنيا خطاب تو بانك ربيعش خبرك مفردة ولم أنك هناك تكون الثمالة أنك كافك جالكة تلك المصرح بها اسمي انا هناك ظرف تكون الثمالة اي تو لو شنانيك خلق محتاج تو توبيت الذخر بخلق تكون الثمال يعني تكون الثمال تكون أنت الثمال بفتحة كبيت خبري تكون أنت اسمك يا تكون ثمالا ألفك إطلاقا وأنك تكون جملي تكون الثمالا خبري كيا خبري أنا لم شعرهم يقوتو. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد كأنشئ شكات إذا خففت مبسوط يا ويا. ويقل ذكر اسمها يعني اسمك أي كم جار ذكر ذي في الكلام بل يحذف ويفصل الفعل منها بلم أجر فعل هذا أو كاتب شيء بلم يان بقد فصل أكذت يعني أكذت إني فعصل ذيت فعل لقلت يا لقل كأن وق إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن ولكن ذكر اسمها اكثر من ذكر اسم ام يعني اكو انيا ك كم جارديت بالكو ام زور جارديت ولا يلزم ان يكون ضميرا واجب نية اسمك اي ضمير بيت واجب اسمي انتي بيت ضمير بيت قال الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم ويوما توافينا اي تأجينا بس افرذكا ويوم ان توافينا بوجه جميل مقسم اي جميل كأن ضبية كأن ضبية يعني وكوايا مع مزيك اسكي كمية سبي تعتو الى وارق السلم كأن ضبية تعتو يعني تمد يعني با تيد كتيد روج كاليد بولاما بوجه جميل وكو وايا چون سبي دم در يشكات بو داريك داريك غلادار وارق السلم من باب اضافه الموص... الصفه الى موصوفه يعني اجلبيك هذا الشيء كان ضبيه تنعت الى السلم المورقي يعني غلا دار غلادار غلازور غلاكر اندريكه غلايزور بيت وارقي هنا وتفيه شواه من باب اضافه الصفه الى الموصوف يعني او روجيك لي بولامن بو حالي كدم شاود نازانم شي او هاي وك اس كي كثر راكي شي بو داري داري شي قلدار بو شوايا ابيني كان ضبيه تن كان ضبيه تن اسمش يا اسمي كان جمله فعلي خبري كانه ايش كذوا و ضميرش قال الشاعر يروى بنصب الضبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة والخبر محذوف من غلب كأن ضبية. كأن ضبيتنا هذا كريوات في الأواء يعني بالنصب أو, بر... أو بالرفع بس من أو مدتك كأن ضبية تعتو جملة فعلي جملة فعلي خبرنا نحن كضبية نكرها ونجوز في ضبيئك كأن ضبية تعتو إلى وارق السلم وعلى بوي الله جملة فعلي بعدها صفة والخبر محذوف خبرك شو كأن ضبية كأن ضبيت عاطية هذه المرأة أو كانت هذه أبيتك أبيتها خبر المرأة بيت بدل يعني أقدر تقدير بيتك أو هيك كأن ضبية اسمع تعطوا إلى وارق السلمي في تقدير كلمة عاطية عاطية أبيت أن نعطي الضبية كأن ضبية عاطية تي هذه خبري تي خبري كأن خبري كأن المرأة المرأة بدلي هذه هي فيكون من عكس التشبيه تشبيه أوياك تشوف كي سويتي كي كأن ضبية تعطوا يعني ت وتي أورجيك تودي بلا من بدر خساريشي أوى وقوايا ما مزيك دم راكيشت بودارك يعني اسمع مزيك دم راكيشة بودار هو تشبيه وانيه توك أو دم رها تن دوک معمزبید. تشبیه آواه که؟ آم تشبیه که با معمزه؟ این سر معمزه که دانه و دمیرا کی شابودار؟ من پیوسته عکس تشبیه. یا تشبیه ال عکس. تقدير کلام له حاشیه که هيا؟ اگر شتی کرونو ولكن من عكس التشبيه او كان مكانها ضبية على حقيقة التشبيه اي هناك شيء يمكن اگه بله برمونه تو وقت آسک تو وقت آسک حاتی تپیرش برمونه هستم تشبیه اینه بالا اگر آسکی آسکی تو حاتی برم و تو و یومان توافینه بوجه مقسم وق آسکی حات بیاد وق آسکی حات بیاد فرقی لگل و بله وق آسکی حاتیت تو وك اسكيك هاتي تبيرش ما تشبيه وك اسكيك بيت تو هاتي وك اسكيك هاتي بيت دوشتي جوازة ليش كان تشبيهها حقيقي كان عكس التشبيه يعني اويك مشبه به اي خيطة شوين ابيتر اما بيوت التشبيه وعكس التشبيه وازم اضحا يروى بنصب الضبية على انها الاسم والجملة بعدها صفة، والخبر محذوف أي كأن ضبية عاطية هذه المرأة، مرأته، فيكون من عكس التشبيه أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه، يعني توهاتي، توهاتي أو كذا حقيقي حقيقي تشبيه حقيقية، يعني حقيقة تشبيه ريداوى، ويروى برفعها على حذف الاسم. أي كأنها ضبية أقل بلي ما مستطوت تد رفع كأن ضبية كأن ضبية ويروى برفعها على حث الاسم أي كأنها ضبية أما تقديرك أين لبيتك نهاتها بس تقديري أقل رفعك أبيتك كأنها ضبية ضبية أبيتك خبري كأن اسمك محذوفا وإذا كان الخبر مفردا اگر خبري مفرد بيت خبري كأن أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل أو كاتب في بي, بي سيبا في سي فاصلني فالمفرد كقوله كأن ضبية كباس مانكد أبني ضبية خبري كأنا مفردة في رواية من رفع كباس مانكت اذا كانت جمله بو اسمي تجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا الشكل جملة بهذا كخبره يجمع بهذا الشكل يجمع بهذا كان ثدياه حقاني بس صدري اكاد كمشرق اللون يعني سفي يعني مشرق بالمهم كان ثدياه حقاني كان ثدياه ثدياه حقاني جمله اسميه تسلكي خبرة يعني وكوايه شي يعني كان كانه يعني كأن الصدر يعني صدري وكتي صدري وكتي صدر صدري وكتي صدري وكتي هذا يا كأن ثدياه حقاني يعني حق وكي الكوايا وشتيك خرا المهم يعني هردو ممشي وكوتي وكي الكوايا ما بس يا كأن ثدياه حقاني نعوذ بالله من الخذلان كأن ثلياه حقاني جملة اسمية خبر ليس هناك فاصل ولو كان فعلا وجب أن يفصل منها بلام أجر شيبو أقر فعلي وخويل متنكوتي شي وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أوقد أقر جملي فعلي بو أو كاتا وجب أن يفصل منها بإما بلم أو قد فالأول كقوله تعالى كان لم تغن بالامس كأن فاصلك هي يعني كانه لم تغن بالأمس فاصلك هي كلام وقول الشاعر كان لم يكن بين الحجون إلى الصفة أنيس ولم يسمر بمكة سامر كأن لم يكن بين الحجون حجون شينك لمكة لسافيل ترى مقبرة كيوتا شمالي كعبوة جروك لسروم مروة أو مروية لسروم مروة شاخك كيوتا جروك مقبرة لباء على بين الحجون إلى الصفاء صفاءش شني المعروفه دياله كان لم يكن بين الحجو بين الحجوني الى الصفا انيسه ايوكوابك كان كسقنيه تشولا كسقنيه لغلي سبكي لغلي دانشي لغلي بوستيت ولم يسمر بمكه سمر يعني لم يجتمع جماعه يتسامرون ويتحدثون يعني كسقنيه هالكسيكي لغلك كان لم يكن بين الحجوني إلى الصفى أنيس ولم يسمر بمكة سامر لم هات وكتوة النيوان يكون كجملة بتا بتاخباريشي كأن والثاني كقول الشاعري أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وأنك وكأنقدي وكأنقدي أزف يعني قربة الترحل يعني كوشى خوش ويستقبل الله نزيكا، هرчен هرчен قافلة كوشكيا ك بينفس شاي خود اگر لبر مالا سعره واستعبيها استبركنا قرون، يشتان نروش تبن قافلة ركاب قافلة يا، غير أن ركابنا لمَّا تزول برحالنا يعني لم تنتقل، لم تتحول، يعني لدرنا شوبن لمَّا لي خومان لجرك خومان لاي يخومان درنا شوبن، بلام ما دام هلا أشن توأب أزف الترحال غير أن ركابنا لمَّا تزول برحالنا يعني هل يرى شن جاري بلام نزيب توأب شن هر شن الرجسون بلام ما دام هلا رون وكأن قد زالت يعني ليرا حذف فيك يا وكأن قد زالت يعني أكره شي بكري فعل حذف بكري تقديرك هو وكأن قد زالت زالت جملي فعلية قد يك يكفاصل هاتوا لابد الشعر زالتنا هاتوا أي هنا تقدير جملك هو وكأن قد زالت فاصلك هاتوا كثوة النوان فعل لي تقديرك أي وكأن قد زالت فحذف الفعل أي الشاعر حذف الفعل